الحج أشهر معلومات فما وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَنَزَّوْتُ فَإِنَّ خيرا لا تتقوا يا أولي الألباب ليس لي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر وَأَقْرُؤُ كَمَا هداكم وإن كُنْتُمْ مِنْ قبلي لَمِنَ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ قُمْ <سؤال> آبًا